لا اله في قريش الا فيهم رحله الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي اطعمهم من جوعهم وآمنهم من خوف